ومن يتبع إلهها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في فلا يخفى على كل عقل ونف أن هذه الحياة الدنيا لا تساوي عند الله شيئا ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ولهذا فقد وصف الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا بأوصاف كثيرة تبين حقارتها وهوانها عند الله فتارة يصفها بالنبه والتعب، وتارة يصفها لأنها متاع الغرور. وتارثا يصفها بأنها زهرة سرعان ما تزول وتيبس فلما كانت هذه الحياة الدنيا قريباً من اليوم الآخر أمدها قصير وصفها الله عز وجل بانها يوم واليوم الآخر وصفه بأنه غد قال قتالة رحمه الله تعالى ما زال ربكم عز وجل يقرب لكم اليوم الآخر حتى ثم غدا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد والتنظر نفس ما قدمت لغد يعني والتنظر نفس ما قدمت لليوم الآخر إن هذه الدنيا سميت كذلك لشيئين اثنين بدنوها وقربها من اليوم الاخر كما قال سبحانه انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وسميت الدنيا كذلك بدناءتها وحقارتها وهوائها عند الله سبحانه وتعالى في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مر هو واصحابه في السوق مروا على السوق فوجدوا جديا أسك ميتا الجدي الأسك الذي بذنه صغيرة وهذا يعد عيبا في الجدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أيكم يرضى أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان ذلك عيبا فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم والله إلى الدنيا أهول من هذا عليكم والله إلى الدنيا عند الله عز وجل أهول واحقر من هذا الجديد الذي فيه عيب عليكم فالضر رحمة الله كيف هي قيمه الدنيا هذه الدنيا التي نسعى ونجري خلفها هذه الدنيا التي نعادي من أجرها هذه الدنيا والله ليست حياة حقيقية وإنما هي سراب لقعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا قال سبحانه وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لدي الحيوان لهي الحياة الحقيقية هي الحياة الدائمه الصرمدية وإن الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون من أجل ما؟ فإن الكافر يوم القيامة إذا راى النار تلقاء وجهه يندم ويتحسر أنه لم يقدم للحياة الحقيقية التي هي الدار الاخره قال سبحانه كلا اذا دُكَّتِ الأرض دكًّا دكّا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانما له فكره له الذكرى يقول يا ليتني لي قدمت لحياتي لي يقول يا ليتني لي قدمت لحياتي لي يعني للحياة الدائمة السرمدية إن من الأهمية بمكان أن يعرف الإنسان مصيره بعد الموت حتى يستعد ويستجيب لله سبحانه من قبل أن يأتي يوم لا مردمه من الله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال من قبل أن يأتي يوم يشيب فيه الولدان تبتلئ نهايه الحياة الدنيا قبل قبض الروح حين يأتي ملك الموت مع الملائكة فيقفون عند رأس البيت فيراهم الميت رأيا العين ولا يراهم أحد غيره قال سبحانه فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون يعني تنظرون إلى الميت ونحن أقرض إليه منكم ولكن لا تبصرون الملائكة حول الميت ولكن الحاضرون لا يرون ذلك فلولا إن كنتم غير مدينين إن كنتم غير محاسبين كما تزعمون، ترجعونها إن كنتم صادقين حينئذ يطلب الكافر الرجوع إلى الدنيا ولكن هيهات هيهات، قال سبحانه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه إلى يوم يبعثون حياة في القبر إلى يوم يبعثون اخبرت الصديقة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها ما كان يعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الموت هذا البخاري في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه لكوه بناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، فكان صلى الله عليه وسلم يدخل الماء يدخل يديه في ذلك الماء ويمسح بذلك الماء وجهه ويقول لا اله الا الله إن للموت سكرات لا اله الا الله ان للموت لسكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى حتى قبض صلى الله عليه وسلم ومالت يده انها لحظات حري بكل مؤمن الا تفارق ذهنه وفكره لحظات يتمنى الكافر والفاجر عندها ان يعطى فرصه حتى يؤمن ويعمل صالحا وليس الأمر هيرا كما يدعون بل إنه لشدة الهول يتظاهر الكافر بالإيمان خوفا من العذاب وليس خوفا من الله سبحانه عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما أهرأ الله عز وجل فرعون قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت فيه بل إسرائيل وعلى المسلمين قال جبريل يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر حال البحر يعني الطين الأسود لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فآكسته في فيه يعني في فن جرعور ما خافت أن تدركه الرحمة وقد أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى في سورة يونس فقال سبحانه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم في العون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين لم يقل آمنت أنه لا إله إلا الله وانما قال امنتم انه لا اله الا الذي امنت فلن امن بني اسرائيل وانا من المسلمين فرد الله عز وجل عليه الان وقد عصيت قبل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك بذلك لتكون لمن خلفك ايه لتكون لمن خلفك عبره لتكون لمن خلفك موعظه وان كثير من الناس عن اياتنا لغافلون فلن يقبل الله سبحانه وتعالى توبه فرعون <تصفيق> ذلك ان روح فرعون قد بلغت الحنابل وبلغت الترافي فلعنه الله على فرعون وجنوده وعلى احباعه الى يوم الدين ثم بعد ذلك تخرج روح المؤمن بكل سهوله كما تخرج القطره من في الصقاء من فم القربه تخرج روحه بسهوله وهو يحمد الله سبحانه على ما يراه من ملائكه الرحمه وريحه كاطيب ريحه ولد على وجه الارض اخرج الامام احمد من حديث العباس أن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تخرج من جميه وهو يحمد الله عز وجل وأما العبد الكافر فإن نفسه تخرج بصعوبة وشدة تخرج من قيد من جالك فمه كما يخرج نفس الحمار كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قبض روح المؤمن إذا قبض روح المؤمن تبعه البصر وكذلك الإنسان الكاثر إذا قبض روحه تبعه بصر ولهذا يستحق لمن كان حاضرا أن يغض عينيه وأن يدعو له بالنظفرة والرحمة دليل هذا حديث أمي سلمة الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة زوجها، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الروح اذا قبض تبعه البصر فضجنا جنات من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينهم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم أيكم احسن عملا وهو العزيز الغفور فاذا مات الميت غسل وكفن في ثلاثه ابواب الغر بعدها ينقل من المقبره محمولا على الاكثاف فان كانت هذه النفس صالحه صاحت باعلى صوت قدموني قدموني وإن كانت غير ذلك قالت ويحكم أين تذهبون به ويحكم أين تذهبون به يسمع هذا الصوت كل شيء إلا الجنس والجن كل برمثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول وإذا حملت اليوم يبنى ادم ميتا فاعلم بانك بعد غد محمول فإذا وصل الميت الى القبر ادخله من خلفه يعني من خلف القبر من مؤخره القبر ووضع فيه على شقه الايمن ووجهه تجاه القبله حينئذ يضم القبر الميت ضمه لا ينجو منها أي انسان روى الامام احمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن سعد بن معاذ رضي الله عنه ووضع في قبره تغير وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال لقد ضمه القبر ضمه لو نجا منها احد لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه وشتانا بين ضمه المؤمن والكافر فاما الكافر الفاجر فيضمه القبر ضمه شديده حتى تختلف أضلاعه، فيضمه القبر ضمة شديدة حتى تختلف أضلاعه، وأما المؤمن فيضمه القبر ضمة مثل ضمة القبر مثل الأم لولدها الغائب عنها. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الموتى في قبورهم ترد عليه عقولهم حتى يسألوا. فيتنعم إن كانوا من أصحاب اليمين أو يعذبوا إن كانوا من أصحاب الشمال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فتانا القبر ذكر الملكين اللذين يسألان الميت في قبره فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أترد علينا عقولنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم نعم كهيئتك اليوم كما كان عقلك في هذه الدنيا سليما كذلك يكون في القبر عند السؤال حينها يسأل تميد ويبتل فتنه عظيمة فياتيه ملكان أسودا لأزرقان يقال للواحد منهم منكر وللاخر نكير فإن كان مؤمنا تقيا ثبته الله بالقول الثابت وإن كان كافراً فاجراً أضمنه الله عن الإجابة فذلك قوله سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء بعد ذلك يرى الإنسان مقعده بعد ذلك يرى الإنسان مقعده إما من الجدة وإما من النار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن احدكم اذا ما عرض عليه مقعده في الغداء صباحا ومساءا إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعد حتى يبعث الله عز وجل إليه وحتى يبعثه يوم القيامة قال سبحانه وتعالى مبينا للعذاب الشديد الذي ينال الكفار في قبورهم أنهم يعرضون عليها غذوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أذقلوا آلة العون اشد العذاب فيبتدب النعيم للمتقين والعذاب للكافرين حتى إن أصواتهم إذا عذبوا في قبورهم يسمعها كل شيء الا الثقلين الا الجن والانس اخرج الضبر عليه مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الموتى يعذبون في قبورهم حتى ان البهائم لا تسمع أصواتهم حتى إن لا تسمع اصواتهم وذلك ان القبر اول منازل الاخره فمن نجا فيه فما بعده أيسر منه وأسهل ومن لم ينج فيه فما بعده أشد منه وأحزر. صح ذلك عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فلو سمع الناس من عباب القبر ما استطاعوا أن يتدافنوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن لا تدافنوا ندعو الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه فينتقل القبر ظلمة على اهل المعاصي والفسوق والضلال الا ان يشاء الله سبحانه عن ابي مروه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه القبور مملوءه ظلمة على اهلها وان الله سبحانه وتعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم يعني بدعائه صلى الله عليه وسلم ثم إذا الميت اذا ادخل قبره اذا ساله الملكان يسأل هو بعد ذلك ان يدعوه يصلي اتركوني اصلي ولكن اين اتت هذا دليل هذا ما افرده ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل الميت القبر يمثلت الشمس عند غروبها يرى الميت وكأن الشمس تضيفت الغروب فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني أصلي دعوني أصلي ولكن هيها تحيها فبادل أيها المسلم في قامه الصلاة من قبل أي يحال بينك وبينها من قبل أي يحال بينك وبينها وتجل هذه الأمور كلها والموتى غافلون عما يجري في هذه الحياه الدنيا فلا يسمعون ولا يدرون ما يحدث بين الاحياء على هذه الارض قال سبحانه فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وقال سبحانه وما يستوي الاحياء ولا الاموال ان الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع أصوات الأحياء ولا صلاتهم عليه حتى تبلغه الملائكة ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام يبلغوني عن أمة السلام وأما أرواح الشهداء فهي منعمة إلى يوم القيامة فهم احياء غير اموات قال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرخبون فرحين بما اتاهم الله من ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون علي ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخوانكم بعبد لما اصيبوا وقتلوا في سبيل الله جعل الله سبحانه وتعالى ارواحهم في جوف طير خضر في جوف طيور خضراء تسرح في الجنة تريد انهار الجنة تاكل من ثمارها وتاتي الى قناديل من ذهب معلقه في ظل العرش فلما وجد الشهداء طيب ماكلهم ومشربهم ومقيمهم قالوا من يبلغ اخواننا عنا ان احياء في الجنه مرزقه لا يزهدوا في الجهاد ولا ياكلوا عيد الحرب فقال الله سبحانه انا ابلغكم عنكم ويلحق على راس الشهداء الانبياء عليهم الصلاه والسلام فهم احياء في قبورهم لا تاكل الارض رسالهم ولا رسالهم اخرج البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الانبياء صلوات الله عليهم احياء في قبورهم صالون احياء في قبورهم يصلون واخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليله اسري بي ليله الاسراء مررت ليله اسري بي على موسى قائما يصلي في قبره فاللهم انا نسالك ان تحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك